وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزانو خوش درسي أمشو مان بيرماتيخوه تعالى بنا منشاني التبرك المشروع والتبرك الممنوع واتا بيان رنكر النوي تبرك مشروع كشرع ريب دابت كتبرك بهندشربكي وبيان رون كردنوي تبرك ممنوع كأن شرع ذا إذن في ندر هاوى منهو قد أكد تبرك بكيبه هند يشد شرع ريفين ذا بيت أما درس السيامان نبي رماتي تعالى لوزن جرباسي كلمان بجارد ببنانوشاني رون كردنوي باور الراس كان وراس كردنوي باور هلا كان قد بدي لعنوان كوتبان تبركي مشروع، شو كهندية تبروكها يا شرع ريفي داو إذن داول لسر وثمن تبروك ممنوع، شو زورك لا كان هن كشرع ريفي نداوا إذن لسرنيه سرنيا لسرنيه إلى سرنيا خال كان كالديني تعالى لها بحق يا حرام توانا يا وسيلة شرك يا نبلك الشرك صريحة كبو من روميت إن شاء الله. ام باس موضوع لباسي عقيدو بلو باوراه بيويستا باخي تواوي بيبدين زيااتر بو خركي الرومكي نوا لبرو خركي الزور لبابي تبرق توشي بدعيكس جوربنا توشي هايك جوربنا بدل توشي شرك بنا والعياذ بالله بارمتي لما تيخويه عالا ام باس بدو درس تواوي شون باسی کرامتی اولیا بدود درست او میکرد، ام باسیش انشالله بدود درسی دید، بیجان لی حاصلی بین، امر رو انشالله درسی کم مانده بیه، اگر خوایت علّت من بداق کادی بید، لدرز جهاتو به توافقی لباس درجیم. التبرك وتطلب تطلب البرکه، التبرک طلب البرکه داوی برکت بکید، او طلب البرکه و رجاآها و اعتقادها داوی هي واذ بي في اما البركه الخير وثبوته بركه واتى ذوري خير معنوي وثابتوني خير للات بركه ورجراوا لبركه اما الزباني العربي دائما هر لماذا لغة يمكن ان يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي بكسر لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي يكون لكي فبدون ما نوشتي وزور وزر بلات او بركيا بركه ورجلاو لا بركه واتجيكو بنوي ابيك حوضك شالك كاوي تيسابد بيو تيزور بخربتو كومربي وكومربي بيوتريه بركه واتاوي ناوس تعوى اما هندي علماء اهل اللغو افرمون هندي افرمون بركه ورجلاوى ولا بروك اي اللزوم فبدون لازمون الجيّد، وكل بروكي بعير ثابت بوني بعير، بعير عدد جه لشون غالب جالوش شو هلا مين تكويت، ما دام ثابت بوم لازم وش يكدوها، لبروك وهادو بركة، أما اللي عرب، قال لي فلان شد مباركة، قال فيه خير كثير، قال لي فلان كار مباركة، وعتر خير زوري تدايا، وخطت تعالى فرميت وهذا كتاب أنزلناه مبارك للسُرِّسات آياتي بسنو. دفرميت أم كتابة أم برتوكا كدام بزندو مبارك وتخير خيره زور تدايا زجاج دفرمي المبارك ما يأتي من قبله الخير الكثير مبارك بشتئ ودريت كل لين أوه ين بسباب أوه خيره زور دس جربيت فلنشت مبارك. والتخير الذي زورت داعي، أجر أنزامي توش خير دبيت. هموبياناسكان العلماء رحمة خواني بيا بكلمات تبروكو كلمه البركة تقريبا ليكون زيكن. وشاك بزالن بركة للإخوانيا، البركة من الله نازل بوني بركة للإخوانيا، دزير كبركة للإخوانيا، لا دو من توخير دزكيبة للإخوان تعالى ويا البركه من الله أي هو الذي يعطي البركة خوي تعالى فقط خوي بركه خشيد زياده بودكات دكات لكاركانت بو ثابت اكابوت اهيالي ولا إشكان ده دا, زيادة دا بركه النازل نازل اكابوت زياد دكات كابو جائزينيه الروانيه تو داوي بركات بكي لابيز الله بيز يلا خوي عز وجل داوي بركة هركس يبكي خلاص دګردوا جی بارګ او کسکه بارکات بکدان او کارکانتو بو زیات بکابل بهداه و ته نه خو ته زور لو باروا دبیني لجهګي پروكي سوز وينيت بدارک الواصل ابي قنعتي واه او پرو او قماش سوزا مبارکان قنعتي واه بدليل لي ملي بو قاچي بو نخوش چی بلجیکی که مبارکه، چی بلجیکی نیه، هر عادت، تقليد، تقليد، بو آباء هاتو که مبارکه، اگر پروکه پروج اهدایش بید. یاد بینید، داری که جهرو ببینید که کردستانی خو منظر دارین لیه، اگر ایوگر رابطه زورباش شرقانی کردستان داری واقعی لیه کس نهاییه تولی کلی بداد. اون داروختی خو شخصی بود. یان پیای بهوله پلو داران نانی چی خوردو او جی خوردو اسراحدی کیدو یتر برکتی او دارو همتی لوی حاصل بو شکر هیله بکیدو توشی نزوخی ابي دمه زیار ابي واوال لیدید ناورن یان دا وانی لک بین نوا بو تبروک بو مالوا بو شیلان او بو باداری و شانن یان دبین قبری کیبرز بین لجه یک کی قبری برز کرګنوه فالګردنی مخالف سنت قناعت وای ر ام قبر او قبری چې مبارکه يان أم الجمعةيان أو قبل مباركة يان أو دالة أو برد جوانة ثائر جوري أو برد أو برد كنا مبارك وتبركة دس يجيب ساو ببركات تشي خير بي يان أو محجرا عطنية ذهبية بدر هي مباركة هي بينيا هارني ولا خلق زور وأكملني شوا أكمل ديار تواوا يعني دواي خلق دواي زور بوريك البيت أما هرهموي مخالف شريعة الإسلام يعني بيأوي كي صلاة ببينت بيأوي يكسر مباركة بركتي ذاتي هي في بعد سخر خير في بركاتي ذاتي وفي عبيد أما هم يخرافات الناكل دواري ما هي يعني تماشى كي دس أصابي باللا شيء أو جان خويا عليهم بارك بركة ذاتي بعد دس يجيب يانس يجيب دس يجيب خير بركة لهم أما هم يبيض بالجيا أطمأن مبارك سؤالو بر ماوی دستی پیش آقای خواهر تبروکی هیا. تقوام ما صحتوزل آب خواهد بست تا وی مکه. با قوم خم و بیله و با خدمت و خلق فیت آم تبروکه بو تبروکا بی ببالجا. مسلمانک خواهی داشته باور الحمدلله. پیشرانه ناو تراق خراب بو. باس ام شنو شنو يري في داو كما شرعي كما شرعي والامام وصى اي مختي خوي خلصك يزور بدور فيها ياك ابوين دا يقولتي هاك صالحا نما زين صالح يا اخي صالحا يا الله اسا انا صالح يا لنا ودي كيش ما بدور وبوين زور بوخرجك يبروشتايا لخدمتي يا بوين ودي تجي لوانك وازور بلا ما وا اسا جاء يب اوسى بلا ما خير بو اسا جاء بلا ما وا لذي جايك داني شي هات اوكي يابا که الان پیاده کی تغییر بوده؟ اولی هر کاتیک نه نه بخورایه، آو بخورایه گشتم، پلمر من ده، آو کرتانال که من صفر وسیله خالی رو بخوین، یا برتر برو، دست معمایی پیدا کرد، حاجی فلاکس پیدا کرد، دستی پیدا، دمی پیدا مبارک بیخوین، اته برنکود کرتانالو بر با مارکان، حدی در روزه که میوهانی کیزوری هاتی بو، طبعا عادت میوهان تانی و شودانی شو، کلی نصب کردین، دمیان سر شدیدی تکن پیز بود، اون هر آوان دبو له دکه آهم مکینه ساده و ما کس سالکو فرماده، خلاک وجود می‌بود، اکیت برنات هود. هر تارش کنیس برای آنکه آهم مکینه سپیزا که چلمو تفیتیو اخوداو اسراف ره دره، گوشتی آخود آنهاورد. بعضی کس پری اما بوچی دام تبرویا. ای قول داد که رکمان آفرده که چن صلاح شوی کرد با پوی پاشیلو کنیس بخواد. تو سیم عقیده کرد. یعنی شو أوكسر أو انا اوكسري في اداك توبري في هذا الشاكبره وادي هل اوند دوس على جارك جرداري مالك كلين سكان لسلك حفر ما انت خلق هذا ما هي ايش هاي هولت قرب على غير سري اول يكون بمن اسلام ايتوا اسلام او تجر بس من کدوت من هندجر امانه بونت وبان بونت بار بونت میکروب بس اسلامتی دین دی اخو تا علا وا خال کی زور ک اسلام خوینته وا ک زور مبارک بی روزا ک دتنی زی گو هله زور ک سانابینت سرد بتوا پشمن بتوا علی اسلام لکتی بخوین علم و معرفته ثقافته تیشن اسلام دینتا ابي بدولته کی زور عظیم و گورا باش ام تو زشتي ام فرخادن و کرنش خوانه بیسانه و ام اون بر ماو تاکه خوانه اسلام، هدیهش رو بس نه زنی عقل دینیه و اصلا خارج دین اسلامه خراتو بناؤ دین، به بوتهانو بدرو کرد ناإدین دینی خواد علیو بریه. تبرک، یاخد طلابی برکت، لذو حالت بدرنیه، لذو حالت وار، ریپ او تبركيك ديكي واذاك داوي بركاتك هي واجب تيج بيت ابي بركتك تبركك بكالك الشرعي معلوم واشرا بيت وكو قرانك إخوة قران معلوم او كلام اخوايو لا برسم اخوينا وا على فرمي كتاب انزلناه اليك مبارك ام قرآن بتودا ما نزل اي محمد صلى الله عليه وسلم مبارك بيرزه بركه ديتي ييشي كي البركه تاع القران هر كسي يدسي بيو ويجريو حكم براستي بحقيقه خاصه اندخابه سرهم كسيكا وفتح تندها اولاد كانت اسلام بين الجيش وا يكثر لبركتك اني القران ترنويك حرفيك بدح حسب حسابه في غمنافر رضي الله عنه هركسك حرفيك بيتك للقران شوينيه بدج جار صدقه بو من نارم الف لام م حرفيك الف حرفيك ولام حرفيك وميم حرفيك واعتبر الف لام م سي درجه حسن بو يسيت هو بركه القران يا اخوات على الاوز دخيلتي ولبركه القرآن شفاء خوشكاني جستا وشفاء بونخشكان روحي روحي شدونيش سندها بركتي ديو اما ان شاء الله كفايات ابو أما اما بركتي معلوم بيه شرعري في ذا بيت جوري دوم للتبرك تبرك الدين بكاركي حسي حسي وديار بيه معلوم جبيت شيء معنوي ناديرنا ولكن يجب ان يكون الاسلام في الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون ولاي يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام بك بعلمك انما عند ذاتي وا فرق بين ذاتي لا شيء لبين بين عل علمي علمي علم شيء محسوس جوه دياله ازاني اوكسي بداي كيفير زنس بيت هندي فيوانن هن هندي عاليمانن هن خويت على رحم البردوغان يعنيكا واواني كماون بمنفاريزيه اتواني تبرك بك بعلم زنس جناوا ياخذ بدعائي خير يوبيا وانا بدعائي خير بكن واتموا لازمان بك رفاقاتهم بك لغلن هو سكودي توشی خیره ی زور دویت، با رفاقت و نزیک بودن و پیوستن صالحان توشی خیره بیت. هند دندن با خیر. قطعا که اگر خراب کردند، بیلینیان خواد بید که و تو. سبحانه تعالا. زیادتر تشویع بیل نمی دیداری کت. ثابت بیل است قضاء قضاء که خواد تعالا ک آرام بگیری صبر بیت. آموز صالحان آواهای. نقب آثار شونيواراً دسبلا شيئاً كالبلكان ينبر ما وكان يمسئل ونعلم إما وطا بركة ملازمة كرفاقة دو دوستاية يمكي تشيء بركة أبيت بويا السيد كوري حضير با عيشخان با أبو بكر بن مالياً يفرمو ما هذه بأوال بركتكم يا آل أبي بكرين أمل هو يفرموا ذلك في غمر أخوة صلى الله عليه وسلم لك الأصحاب كان هند كان لسفر كابون لشون لا ندبو إصراحة ما نوا أو شون كان يتصم أوي لنبو عشان دارن خزان في غمار الإخوان صلى الله عليه وسلم شود بقضاء جران بدو نندوزی و کاتی نوشت نوشیم رو بره خود عصر کات نوشت استریان. ابو بکر صديق تو ربوع عايش خانی كجی؟ آلب باكم ها تو ربومليان زوقسي بكردم. فرموي لجيجيک؟ آوها مظلومت حابس كردو؟ بيا خمير خود حابس كردو لشونك آو مالاني آو کات لبرم لونك يك؟ سبحان الله قرآن دا بازي.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 هذا فرمي والله علي ابي بكر سي اما كان بركه ثاني بركه ذاته يعني بركه ملازمتها هر قصه كاو جن ابن السفره بولا كانا نك مباركه بك بك و أوي. أوي بزان او اي الخير كان اي او اي اما سكون ما قالتهن بو ام سفرهاتين على او ممكن او بو أو فلان واترى فاقته ملازمه كرني توشي خير ذربي في الادب ابي غلي الاخلاق دبي في العلم دبي ها انت تبع عملي شاكه بركات لملازمتي دي لا اما مش ملازمه عائشه خان وبيغمر اخوان ابوكران جلد ماري او كشاو اهدافزي واتم ملازمه كرني ام سفر من خيرته ابن عثيمين رحمه فإن الله يجري على بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخرين تفرمي الله أخي عز و جل هندي جار هندي خير الدذجيرك سدس هندي لا سدس خلق الدلانية عاليمي واهايك اللّا إخواني ما شاء الله باركتي أو علمي أو بيهو أخوة وبيداوة مما وجهكم دمي بطار علمي زرباش كسابتي لقصدك أولا بيهو او او صالحة معاشرة كتوش خير دبيد نقذاتي أخي هل المعاشر يجب أن يكون خير اهتدايا تعالى بودي صالح وفي ذلك أولاً يجب تبرك فيه ودكيته يجب أن يكون مباركة كخوار فيه ودكت وإنه يشتغل يجب أن أو كارا أو كريده يجب بركة برجين وبركة إيه مكاتبين رفقي في أول سكان بركة البداية ملازم مكيني سبب أبو بركة هارتي أو سبب بركة او أو كذكر بركة ده خدايا أم السبب فقط شون في علاج بكارديني ألين علاجك علاج شافي خوايا نري من امحى فدوايا اقر خواويسي لبي كب شفام ويسيلي نبينا كب شفام خلشي واه يا كنا خوش كوتوا يك بارت هي واشه دي بكره نشكنا بوت شافي, شافي خوايا بيت توش او شبكه ببركات بوتو بوتاكات ويسيلينا بيت بوتاكات وحتى فقط او كاسكه باركتا ري داو كارو كيرداو كانو اشهكمان تنها خوي تعالى امانيتك ايش بيوكن تنها سبب بوبركه بو خوي على القران باس همنين دكات عسل دفرمي فيه شفاء للناس شفاء هدايه شفاء هدايه شي شفاء انا ولا نو همنين الله عز وجل نم يش هنجا كشفاي كيردا ناوا نا عسل خوي شفاي بيدا كرت نا شي بارا قلقيا هرهم اوشانا خواه عز وجل كذوتي بشفايك بخارجي خرشي اوشانا قدار من دائما اشتكان بجرنوا بلا خواه عز وجل أمان أسبابا اوشانا صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تسنجر الدعاية يفرموا اللهم رب الناس أذهب البأس تسنا سرنا نخوش يفرموا أي فرور دقالي خرشي أمن خوشي لسر ببرين إلى بريد وشفي أن تشافي اتوب سببه اخويا من دعاء اخوينا بوم فيا كلامي تو اخوينا نخشك رسل الله لا بريد والشفاي بيدي بس تو شافي شفاهي ببنري لا يغادر سقما اخويا شفائي وهي ببنري نخش رسلنا منيت دعاء اخوينا ام دعاء اخوينا اسبابه خي او ذكر سببك شافي تنخو عزوجل عبد الله يقول المسعود رضي الله تعالى ماذا فرميت إيمال السفر لقل في غماري خواه صلى الله عليه وسلم فقل الماء أو من زعر كمب أو من لا نماء أو كمب لا من في غماري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم طلبو فضلة من ماء برون توزي زيادة أو او أو زيادة يبون بينات فجاءوا بإناء فيهم ماء قليل جاملكي كيشان هاورد كم آبتيبو جواني جو بزن مباركة خواهي تعالى إداياً بندكاني خواهي دان دا فرمي جامل كي أو منبوها ورد فأدخل يده في الإناء ثم قال دسي مبارك خسناو جامع آوكوا فرمي حي على الطهور المبارك والبركة من الله في غمر خواه صلى الله عليه وسلم دسي مبارك خسناو جامع آوكوا فرم يلا ورن بوطهوري مبارك واتم اوافات ورندي لي بخو ندزنيوش بقرن فرم ورن والبركه من الله بركته لنا يا ويا زيادة خيرك زياده خيركه اخوائي ارجيني فائدههم لنا اخوايا واتمنى الصبيبكم بكار هنا خو عزوجلكم معزيك بشا مني ادا وايه واجب بيننا فلقد رايت الماء ينبع بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله الكريم زله فرمي والله لنا جامكه بينتم بين فنجان في غمر او اوي ام حديث ايش امام بخاري جراته باورنا هي اگر مشروع به شرعي في بي دا بيت تو صوز بيني بي بي بي دين ابي اتباعي وكوب حق ايش حديث شرحي بك يتر بك كيف خشرحي بك يبقى رزيه ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان أسباب نزوله اشخاص يجب ان كان هم اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون أما اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب للري يكون هناك اشخاص يجب وصدان وهزاران شرك. كفر دين الإسلام هو دين اما الشيء الكبير لم في غمار صلى الله عليه وسلم كإخوان دعاء قبل كده، هر فيها وجه صالح دعاء جت تاج بتو بك دعاء قبل بي أرينوا بركة دعاء فيها أو فيها دعاء بذكر بركة دعاءها فيها في شأن دعاء أن أتمنى إسقاطي بكي بوسائل بلا إخويا دعاء قبل كده يعني ما مصطفى الله عز دعاء خير مبكى أتمنى تبارك وتعالى دعاء قبل كده بكي ما خو عز وجل هندي كارو کرداوید انا وک افرمین مبارکه وات خیریه زوری تيدايا دایا خیریه زوری تی دایا ات وانی تو او خیران بدز بنید دوای بکوی اسوادی لخی چون جریت پی دراوا یک لوانان پیغمبر اخوا صلی الله ذات پیغمبر اخوا جسدی پیغمبر اخوا مبارک بو کاتی زندو بو لنا امت بو اتوانی دسی لی بدهی دسی بی بساعی آوی بر دسی بخوی تو کل بلکهی بکار بینی بتو بارک وارد بوله حدیثگانی بیا غمربه خواه این کاری نکرد همو بیا غمربه با امت کهی خوی جسدی مبارکه بیا موسی علی السلام بیا غمربانی بن اسرائیل جسدیان مبارکه با امتی خویان عیسی لسردم خوی جسدی مبارکه با حوارین في من صلى الله عليه وسلم مبارك بجسدي وباصحابكاني استش بمي بما بيني جسما فيه صيبه تبرك يكارنا كر وانا لله همو مليتكانو همو اديانكاني السماوي برله يوجي كانا برسا لنا سراي كانا برسا اريم في غمران جسدك الشريف طاقه تبرك عزوج الله في غمران وا خلق دو اولا جوانو شريف مباركه وكل شيء إيماني بوسوي كأمة تبارك بنبني أو بكرنا أو خاصة عيب تبقوه كذي تلوقينيه تا في غمارنا مبرن صل الله عليه وسلم يا أخواتنا جسد يعني زوين يا أخواتنا رزق لا شغيان من للحياة يعني استفي غماري أخواتنا ما هو وفاديك الله صلى الله عليه وسلم هيك بتوه جينا ما هو تا دوي شد كويت الناس يكولون مالك دفرميت في غمار أخواتنا صلى الله عليه وسلم هركاتك إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بأنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغدات البارية فيغمس يده فيها. رواه مسلم. أنا أشكر مالك دفرميد بيغمر صلى الله عليه وسلم. هركاتي نوج ذكرت. خادم كان وخدمت كان مدينه مدينة كأجران. أو أين كان يكان كان. أين هاورد بلاي بيغمر إخوآه تي بيغمر هلكسي اوي جته تجي بكدنا واقعيه بويه او عم به الا صار يجبو هذا سيخ ساعه واقعيه كان كري لا سفيغ صلى الله عليه وسلم نخير وفاتك انما صلاه والسلام كل سالبيه ذلك بيغامل خويا تشولمار ينخود لبان بارتقوما شيق على بيستبو بارشيق بيستبو علاه امنده غارينبو بيغامل خويا خوي لكوتبو عرق لجسدي شريفي الرش عرق تريهد لبان او بارشي بيسيك اوي ترنابو عرق هي وصابو ام سليم حتى وجار انا سبوها ذا فرميه علبيك هاورهين شوشعتربو هذا عرقي غير بيغامل خو دا صالكي فرميت شيخ ام سليم فامي والله هتم عرقيان من شهري قرنبو تبروك بو مباركتي بناو شو شيء عتركم فامي أصابتها كاوتة توه وسلم ما أو ساجبو بي سائب يزيد فرميت ذهبت بي خالتي ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع سايبكرو يزده فلميت بورم مي مكم من يبر بلاي بيغمبري خو زازل نفرم اي رسول خدا اما خوش كزا ما كوري خوشك ما ازاره ونخوشه واتدعيل القنان فمسح راسي ودعى لي بالبركه ثم توضى فشربت من وضوئه ده فرمي بيغمبري خو اسد سيساوي بسرمه دعاي بركتي بوكردم دزنيوجي سنت لا دزنيوجي او دزوجي لي مخوار دومن ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم نبوتي بين كتفيه، بين كتفيه مثل زر الحج التي راه مسلم. دفر مكوا أو مخوارد أو تسيب السمساوي. شو بلبشت واستام؟ والله لبشت لنعشاني خاتم في بي غماري بيني لنعشاني. علامات في غماريتي. أو دست دزنج دس في دس غماري خوي مخوارد ما؟ في خير بوكب كخوي على ساشي كاتوا. حديث منجلك زورا للسلو بارك ولين. جسدي پیغمبران وبرماوی پیغمبران اثاری پیغمبران مبارک و تو عین تبرج بهوید بلان بهیج شیویل جایز نیو رمانیه هیچ کسی قیاس کید پیغمبر خو لو بواره ام او نی زعل بینان زور زل خلقتینان حاریا کاری پیغمبر خو وای کید والله منیش اولاد پیغمبر واکم والله بو منیش ها یعنی خبران خود کی از نگهبان میری خدا سلام خاص به بیگماری خواه و چونش تو آقایی دبای جبریل مزنا علوماتی افرمون بواره و از زمان افرمون هر کسیک هر چند بپلی برز بیت لذتی بیگماری خدا سلام هیچ کسیک روانیا به چی آورد از دوچیب خویتو دستی بیاب سایو قمارشکی بینی بخود مبارکی ابدان حتی آجر ابو بکر صدیقش بیت و اللهی وايل جمله لقال عمر نكروا، لقال عثمان وعلي وباقي أصحابه نشيوهن كروا، لدواي في عباد الله الله عليه في عباد الله في يا الصحابة تبروجي بأبوك بذاتي وبلا بجسدي بقماشي قد شيوهن كدوا، لقال أورش باعشرين على من في عباد الله في الشاطبي يبغى الكتاب الاعتقاد إن رضي الله عنهم بعد موته. لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك أي التبرك بآثار غير النبي صلى الله عليه وسلم دفرمي الصحابة لدوائي مرني مرني قد رويندا وكسي لوانا تبربكا بذات جسدي كسي لدوائي بيغمراك لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه لدوائي بيغمراك كس تبرك لقد جسد لا شيء اذ لم يترك النبي اذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من ابي بكر الصديق رضي الله عنه فهو خليفته فهو دا فرميلو داي مردي بي قمر خوج كسيك بس جنه ما ابو بكر الصديق تاك ولم يفعل به شيء من ذلك شتو اللي نقراوا تقول ان باس ابو بكر الصديق بكين او روانب واصحابك اشتو اللي قلبكن كسي برپا کنده ولاده که تو آلمانیش پیاده گیتکام مسیدم وارن صلکا آداسم بخوانو آداسم بخوانو وارن پرسیون اگه پارچه پارچه کنم بخوادم بنازد و کو با شیفابی بن وارن سرگیلک متشم تو کدکان بخوادم ببرن برسمی اول مکانی و کدکان مکان بخوادم بیخون آخر نبی او خصیعی دین آوا بیت آوا تا امام شاطیق واده فر بید دفتر مولا عمر ولادی الله علیه و آن هم عمرش تواینکه دو کس دلگو عمرش تواینکه دو و أفضل وهو كان أفضل لأمة بعده لدى أبو بكر باشر بي ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة أم صحابانا كسنبوا لنا أمة نبيانا شاك ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها ألي قد نبوا ريندا شتي ابو أبو بكر وعمر عثمان ابكن تبرك بذات جسد ابكن بل اختصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابتنها قصة أكوتن قصة شون قص كاني كوتن جوانا شون عمل كوتن شون ريبازكية كوتن نجد لا شبكنا تبرك مبارك فهو إذن إجماع منهم على تلك الأشياء أو إجماع الاصحاب كان أو جورس أنا بواص دب نيت نبي وغيري في صلى الله عليه وسلم تاد فرميه لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها صحيح رواني وجائزني لا دواي مرمي بياغامري هو هجتك ولا جور التبركان ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعه هل كسبب ولكم بياغامري هو اكم بحالت شون لك بياغامري هو تبرك او شون كودنا بو بدعيه كما كان الافتداء به في الزياده على 40 سنه بدعته شون اگر لا شوارزن زياتر بين بدعته هسه اخويا الزوجل حلال يكدوا بيغمران لا شوارزن زياتر بين بوين حلال بو بين شش تادا حد يجيني بويان يعني, يعني لا شوارزات بو بيغمران شرعي جنبين اي ابو غير بيغمران دروست لا شوار خير زياتر بين بيكون الحاله دكه نخير اگر بري تبرك جائزة بوم نشون بیگم کلافه، آبی برید رواشی بوم نشون بیگم از نو خیزانی هم بو، اتومیش اول بوم هیا. چون امین نبی اوجن نبیت. امشو آفرمی، ایمامی شاطری، لکتی اعتصاب رده مشایک. و بزرگان تند بیگم از خوالاشی مبارک و جوان بو. خاله چی دور تباروکانوا که خاله دائما با اخی بیدن بدوری آبین. تاجری کن، عبدالرحمنی کرد، آبی قرارد في غمار إخوان الله وسلم دزنوجي قلت توضأ يوم فجعل أصحابه يتمسحون فقال له صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دفرم دزنوجي قلت كان آهاتا دسان أسوي بأعوكي أو دزنوجي هي أسوي فرمي بوأكن شوى اللي كرد أو أو سوي بخودنا فرمي خوابي خوش فرمي هركسي خوش یان دبی خوابیه قمری خواب خوری هزینم، با لقستان یه رازگو بید. امانه دیلابو بی پریزه دو بیده توا، هاستی که بو هاستی دی بتشکیب کات. آب کنی اوا، زور بیخواب من مدن. یعنی تعلقش منعی کردیم باشیم دایم خریق آبن. فرمی نه منعتان کم، بلامگر تو خوابیه قمری خود خوشیه، لقستان رازگو با، امانه بپریزه، رفیقی و أم الحديث الامام التباريضي جرتها حافظي منذري لكتيب ترغيب لفرميه حسنا امامي الباني الله يخوالي بالسسلطه فالمي صحيحه كوابو اما لبوالي تبركها تبرك عبادته بوزو بدليله تباركوا بفلانشي الخيريه خير ابي خير نزجل ابي خير نلام سابت ابي بوزو بلغيه ما دام بوزو عبادته عبادته عبادتيش بعقل ما قريت ببودش نکرید، بخیف خودمان نکرید، باقیش چه کنند؟ و اللهی باشه، و اللهی پیام وعی. کره عیب بریم الله تبارمی پیامش چه که. اما اینی دینه دین، دین دلیل جویسته، لسر دلیل لواسته، نجات بی. اما بخیف خودش کی؟ غلطی. آبی اقتصاد گسرب بالجو دلیل، بوای پادهم نخلسید، لب واره. در زیگی ایشالله تا وقین. پیش اولی بابا کتابم، با همون من ببینه هوکار و سبب خیر و ملت امت امي التي امام مليتي من سمانه بلان براسي زوجر بناوي دينوا غدري لكلاوه بناوي دينوا سواشكراوه دينوا كم او خلقك او جوار تبركانا كان خويا انسان بكال قبر دار برده أزان ملائك لو انا شنو عيني فسج يخربوا ما لايتاونوا بوه أو الديني بوه كوا أم الشاكه هذا تقليدي خشجك دوا لو رجال خص ما سنكرت فيها يعني جوزر فيها جماعة والله من صن صلبه وبابير موافقم يجواكم هي من يبانو بانك فيها جوزر زنايا شون بلجد بيني عليه والله صن بابير أتم فيهاك أوهابريت أم فيها مشهورا يعني لما سليت ونتوا يعني بلي ساعات بالقيت فيروبك صابقي عليه والله سن صاروا بابيرم كده أنا مش شريكك موظنة يعني إتمني على سلك يكون راو خو عابيز خو عابيز برا بعد صبي كمان نصيحتي بكين فير توحيد فير أو في التوحيد بن في الدين الراسيبن أو جور التبركانا بيس ببالجية أقل بالجاهبو سر سومن أما إذا وحي نبو خود ديني خصي ولكن دين قرانا ولكن اخيرا لانه يقول لك ان الله يقول لك ان الله ما لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك كانوا الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله لا كدواي أو خلكه يعني بوينه طعن بوشينه هاك كسانى كن طعن الاسلام لإسلام جرأتينه طعن بوشينه بوطعن بوشينه بقصي خلاتكن غير أو جرخ خلانا بيني و دبى إسلام يجوب شرك تركين في قابل خاب او بازانی که همه اسلامی صافیه، آو اسلام جوانی که پیغمبر خداوند سلام دولتی به او قائم کرد، سه صادقان خوی خلفکان ایشان به کرد، انجا عباسیکان، انجا موهیکان، عباسیکان تا اسرهمویان ایشان با اسلام کرد دولت بون، آو دین پاکه، با این منشی و اینی، بیکه نکامالشتی، دالو، خلو، بردو قبر، از دین اوی نخر، اما همه می بیدینیا، دینی راستی و یه خواب تنها براسید، شریک با دین. دوکم لخوای جور مهرمان. تباركنا وجوان سكان يصبوا بالذين كنا كما خدي خذ يا اضممك اي اصلاح حال مبكي زياده الذين انشاره زمكي بما انك بموحد لهم وجورفان كفر شدد ماكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين